مش ممكن إني أقدم لضيفي في هذا اللقاء من تعريف يليق فيه لم أجد أفضل من أن أقول أن ضيفي في هذا اللقاء هو الدكتور عايض بن عبدالقرني حياك كلا دكتور حياك الله يا أبو عبد الرحمن أهلاً وسهلاً أخو المشايخ حياك الله حيك حيك. حيك أنا والله وجدت النسمة كدكتور هو أفضل ما يمكن أن يقدم فيه يعني ما وشيجيب من كلمات الاسم هو أصبح أغلى من هذا كله أنت تشجع دائم المواهب الشابة الله يحفظك <تصفيق> والبرائم المقبل على المستقبل ونشاكل هذا تستحقون ذلك الله دكتور رحبك. خاصة أننا مسنا فيكم شيء من النباهة والنبوة الله يحفظك يبارك فيكم أنا <تصفيق> الله يحييكم دكتور شيخنا إحنا الحقيقة الميلاد 1379 ولكني تفاجأت في صورة ودي أعرضها تشوفها ما أعرف الخطأ في, في في معرفتي ولا في الصورة شوف هذا دكتور أنظر إليه هنا شفت العمر كم 32 وثلاثين عاماً هذه لقيه صحيح لا هي الصورة مركب على على شاب أول أو كان كان اسمه عائض الكني وهذا نفسه لكن تأخرت الصورة عن العمر فينبغي يتأكد من هذا لأنه من أشوف اللبس أولاً بعد الحمد لله والصلاة عن الله, الله صلى وسلم وسلم. وسلم. اللبس في مشكلة من يراني يظن أن عمر 32 دائما نعم. بينما أنا تعرف قاربت الخمسين فهو هذا الإشكال بس يا جل في لبس في الموضوع يمكن اسم مركب على الصورة شيخنا أبدأ معك برمضان رمضان سبحان الله هو شهر التغيير بل أن يعني في بعض الضيوف اللي استضفناهم في هذا البرنامج كانوا يقولون يعني خطتنا دائما للتغيير في كل سنة إن يعني عندي خطة للسنة الجاية أخلي منطلقها رمضان يعني ماذا يعني رمضان للشيخ هايد القرني يعني إلى أي مدى هو فعلا تغيير بالنسبة لك؟ أنا أقول يا شيخ رمضان بالنسبة لي ولكثير المسلمين وحدث. وهو يربطني كثيرا بالقرآن لأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الحمد لله كسائر المسلمين نكر القرآن لكن القرآن في رمضان له وقع خاص لا. أيضا يجعلني أتجرد قليلا من الأشغال والبرامج وسجلها قبل رمضان ليأبقى مع هذا الشهر ثم ماذا مدرسة الصيام الجوع والعطش وأتذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم, وسلم. سبحان الله في رمضان يأتيني ذكرى للرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أكثر ما أدري كيف يشدني رمضان لشخصية صلى الله عليه وسلم أذكر إذا أتسحر وأتذكر إذا أفطرت وأتذكر كيف جاء حتى كل للإخوة كنا قبل نفطر سويا في البيت أقول سبحان الله هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم كيف هدانا إلى الصلاة والصيام والحج والذكر آه. والتلاوة وكيف فتح الله هذه الفتوحات فنحن يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم بزاه الله خيرا الله بلا شك أنه يعني مرحلة وأنا شوف أنه تفاؤل لي ولك جميع المسلمين أنه كفارة آه. نحن نخطي ويأتي هذا شهر الصيانة شهر الغسل شهر الطهارة yes, شهر العتق من النار نحن نأتي بخطايا وبذنوب لكن إذا وصلنا إلى رمضان وقفنا وقف التأمل مع العقل والنفس الله يا شيخ أنت الحقيقة عرفت يعني أنك تقضي أغلب يومك الرمضاني في مكتبتك الخاصة يعني بس أدي أعرف يعني وش أغلب ما تقضي في هذا هل هو في قراءة الكتب في قراءة القرآن في الذكر أنا أحرص في رمضان أن لا أقرأ كتبا كثيرة ولا أطال حتى ربما وسائل إعلام من صحف ومجلات لأنني رأيت حياة السلف والعلماء كانوا يفردون حتى الإمام مالك ترك الفتية في رمضان الزهر يقول هذا شهر القرآن وشهر الصدق والإنفاق لأن حديث ابن عباس فصحين يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون وكأجود من ريح المرسلة وكان أجد ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في يدرس القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد من من ريح المرسلة فسار هناك تلاوة بصدقة أيضا رأيت الأمة ثم قلت سبحان الله الله يقول في كتاب الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكما أخذنا من أوقات في مطالعة كتب وثك كتب ثقافية وأدبية ومجلات هذا أنا أرشد إخواني أنهم يخصصون القرآن كثيرا وللتسبيح وللدعاء خاصة قبل الغروب. نعم ما يتعلق بصلاة التراويح الشيخ عايض أنت غالباً تحرص تصلي عند مين؟ أنا لا أذهب بعيداً عند المشهورين من القراء لأن هناك زحمة أه. وأنا لا يناسبوني الزحمة لعوامل منها أن تعرف إنسان قد يسلم على الناس ويأخذ وقت ومنها أيضاً أن عندي أثار ربو فأنا أخشى من الازدحام إنسان يقض ثم يقضي عليه الأجل ف فأنا أختار أنا ذا الحين في الحي عندي أين ما وصل معهم والحمد لله مخففوا علينا فجاء الحضور كثيرا وأصواتهم جميلة جميل الشيخ أيضا أنا ودي برضو يعني بعد حديث رمضان أبى أروح إلى يعني أنت درست الله درست الله إحفظك الابتدائية والمتوسطة والثانوية في طبعا المتوسط والثانوي في المعهد العلمي هي هلا هي شوف مثل ما قال أبو تمام بالشام اهلي وبغداد والهوى وأنا بالرقمتين وبالفصطات جيراني الابتدائي بارسليمان بالقرن نعم. المتوسط معهد الرياض الثانوي معهد ابها العلمي اي نعم هذا هي الثلاثة و... اقولها يعني في الابتدائي درست الطه والطبلة <تصفيق> نعم درسنا في رابعة الطاعة كان وانا احفظها الى ان ولدي مش معناها اشغلونا بالطاعة والطبل عطاه ما انزلنا عليك القرآن يتسكى طاعها ما انزلنا عليك القرآن لتشكى وقال الطاعة والطبل كان الطاعة الطبلة يضرب عليها وبشرك عطونا الدرسة ودر لا بد من تعليمات يعني الخطوط لكن ودنا انه مع تعليم الخط خذنا صور قصيرة نتعلم الخط مثل ما قال عمه حج وبيع مسابح ونفهم القرآن وأنا لدي ذكرات في الابتدائي لكن أنا مورد أريد أقطعك عن الأسئلة ناخذها طبعا آه أيضا آه عرفت أنك الله يحفظك كنت ترعى الغنم وضيعت بعض الغنيمات هو أولا لنا قدوة في سيد الخارق صلى, صلى الله عليه وسلم قد رعى الغنم عليه, عليه الصلاة والسلام ألا تقول ما من نبي لرعى الغنم والامر الاخر أنه أنا لم نكن يعني صاحب غنم كثير لكن غنم في حدود عشرين خمسة عشر وقد حصل يعني هذا الموقف كغير يعني من أبناء البلدة ما هي الأحد معين ولا للوالد لا يعني لا, لا للوالد وأنا أذكر يعني فرحتي إذا شفت هذا الوقت صارت قضية عندي وكافأك عليها طبعا مرة كذا ومرة <تصفيق> عثب لا أذكر ذلك لأن هذا شهر مسامحة <تصفيق> وأن نسأل الله أن يعتك ركابنا وأن يغفر الوالدين في هذا الشهر الوالد والوالدة وإن الله أن يبارك في عمارهم وفي عمار والديهم وجميع المسلمين. صحيح الله ما وكنت تكلمت شيخ أيضاً عن, عن شدة القسوة اللي كنا كنتم تعانون إحنا جيل كنتم تعانون تعانون منها في في المراحل الدراسية في الابتدائية وكذا الضرب العصي وكذا يعني كان في شيء من الافتراء في هذا. كان أول كصارت ظاهرة. في الابتدائي قبل كانوا يأتون بأساتذة من مصر ومن فلسطين والأردن فكانوا يضربون ضرب غرائب الإبل وكان تبرع نحن منهم من الغفلة وكلة العاق الناتي بالعصي يعني بحجة أن يضربون زملائنا اللي أنا يقع فيهم فلكن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد فيقع علينا العكاب وعلى من جاء بالعصا نعم أصول الدين درست فيها الجامعة أصول الدين درستها في ابها في أبهى نعم أربع سنوات والماجستير والدكتوراه كانت في الحديث في الحديث في الرياض في الرياض الشيخ عبد الرحمن السديس كان من زملائك في المعهد العلمي في أي مرحلة؟ في الأولى والثانية والثالثة المتوسطة معهد الرياض درستنا في معهد الرياض سويا. نعم نعم. بعدين الشيخ عايز كان في شخص هو اللي اللي يعني غير مسارك تماما فيما يتعلق ب في مسار الحديث يعني في شخص كان له أثر كبير عليك أنت كنت تهتم كثير في كتب الأدب وغير مسارك شوي إلى الحديث التوجه له يعني كنت قابل في معهد الرياض كان الدكتور إبراهيم الجوير عضو مجلس كان يدرسنا وكان يعطينا قصائد فأعجبنا بقراءة القصائد والكاية ويعرف علينا القصيدة بريشة في الفصل فأخذت واستعير وهذا شيء جيد جميل ثم انتقلت إلى معهد أبها وكان يدرسنا. الشيخ الأستاذ عبدالخالق الحفظي والشيخ محمد الحفظي هم أسرة علم يعني أسرة أدب ونباها فاستفدنا النحو أيضا واللغة والأدب ولكن استمر يعني اكثرت أنا من القصايد والدوين حتى جاء فالتقيت بالشيخ الأفغاني نعم وهذا كان يوم مشهود هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم اليوم سيدة فجاء يعني يمكن أغتر قال أنت فيك إن شاء الله مستقبل وفيك يعني شيء من النباهة أنا أدعوك إلى الحديث تعال معي فرافقت الشيخ كان يقرأ عليه الصحيح البخاري أول ما بديت وإذا حدثنا فلان حدثنا فلان وأنا أريد المعلومة نعم فلكن الله قذف في قلب حب الحديث وأذكر أني اشتريت بفتح الباري من مكتبة في أبهى تلك الفترة ولا أعرفه لكني بديت أف... فقرأت المقدمة مقدمة فتح البارس مهدي الساري هو كان ذاك المرحلة 17 أو 16 مجلد نعم. فحفظت وجيتي للشيخ الأفغاني وقلت يقول ابن حجر الحمد لله الذي صرح صدوره الإسلام للسنة فانقادت لاتباعها وارتاحت لسماعها وآمات نفوسها الباطل بالبدعة بعد أن تمادت في ابتداعها وتغالت في نزاع وخدت أسرد فبرك عليه وقال ما شاء الله وشجعني عني فأقبلت على علم الحديث فمن تلك الفت أحببت علم الحديث فجزى الله الشيخ الأفغاني وجزى الله الشيخ عبد الخالق الحفظي والشيخ محمد وكل من درس محمد الحفظي وكل من علمنا حرفا جزاهم ربي جنات النعيم الله أممين الله أممين الشيخ تقريبا لكم المؤلفات يعني أكثر من ثمانين مؤلف تقريبا يقولون هذا تعرف دار ابن حزم ودار العبيكان ودار الحضارة ودار الريان م. دار الريان في بيروت هذه يعني العدد انا ما ما ولكن في هذا, في هذا في هذا آخر, اخر الكتب اللي الان انت تشتغل عليها في محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أؤلف فيه الآن محمد وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب اريد ان اكتب حياته صلى الله عليه وسلم لكن اريد أن اكتبها بغير النقولات يعني مثلا حفظك الباري في مشاعر قلبيه ايحاءات مثلا علاقتنا به صلى الله عليه وسلم كيف تحبه ونحو ذلك أشبه بالرسائل الأدبية التي بالنص يعني بالدليل آه. آه الكتب اللي أنا قرأت عنها خارطة الطريق هي جزء من تجارب حياتك طلع ولا بعد؟ لا طلع موجود من دار الحضارة آه. والحمد لله يعني حتى كتب عنه يعني فهو هو هذا لم, لم أخذ منه من أي كتاب كله من الذهن يعني تجربة قلت في نفسي لن أنقل من كتاب ولا نعود لمرجع ولا شيء هل عمري هذا نفعني أني أقول لإخوان القراء في خارج الطريق ما يمكن أن يفعلوا ولذلك يتعجب بعض الأخوة حتى يكتبون تعرف في النت لا. يقول لماذا تكلم في الوحدانية والشياكل تكلم في المقرض الذي تقرض به الأظفار <تصفيق> قلت هذه هي الحياة الرسول صلى الله عليه وسلم أليس هو الذي أتى بلا إله الله أليس علمنا كيف نقرض أظفارنا جيت على بهذا المنهج أحيانا أخبرك بماذا تحمل في شنطك حقيبتك في السفر بعد بعد الملابس خذ المصحف لا تنسى السواك والفرشة وتعهد أغراضك وعلم كيف يعني يقابل الإنسان الناس أحاول وحتى نستفد ترى من الشرقين والغربين الحكمة ظلت المؤمن في مسألة النظام عدم رفع الصوت وفي ديننا لكن عجيب نبقى لم نطبق ديننا كما ينبغي أن يكون آه. وإلا نحن نعلم العالم بهذا الدين العظيم الذي تعلمناه من سيد ولد آدم صل الله عليه وسلم أه أه أه هو شيخ أيضا الناس تحتاج أن تستفيد مما من تجاربكم يعني تجارب الناس يعني في الحياة يعني أنت الحقيقة يعني ما يتعلق بطلب العلم ما يتعلق بأسفارك ما يتعلق بمن قابلت من الناس ما يتعلق بمن قابلت من علية القوم في بلدان كثيرة هذه كلها يعني مليئة بالتجارب في الحياة يعني لو, لو تدون دائما يستفيد منها الناس الصراحة أنا يا أخي صدقني الآن لأن النصوص موجودة وكررت علينا والشريعة وكتب الفكر أبحث الآن عن المذكرات لأنه شيء جديد عليه حتى لو كان من الغربيين والشرقيين أجد فيها متعة آخر ماكرات كتابين الفوز مع الناس وللوق... ولليومي أهميته لمايكل سويل آه هذا هذا باركظ فيك علمني بأشياء د... في دكائك في الحياة اليومية والحياة العامة ما كنت أعلمها نأخذ صورة يا شيخ عايض إن شاء الله ما نفاجأك فيها لكنه لوك جديد بالنسبة لك طرعت فيه فيشوفها مع بعض هذه يا شيخ عايض من هؤلاء اللي معك هذا أنا وياهم في طبعا في تركيا أيوا هذا أنا طبعا الوسط عشان لا تقول لي لا أعلمكم أنا حسفتك الأول على يمين لا لا <تصفيق> ابني في الميمن هذا ابني عبد الله علي الذي بجانبي عبد العزيز أها الذي بجانبه عبد الملك ما شاء الله أبنائك هذا أبنائي ما شاء الله كم لديك من الأبنائي شيخ عندي أربعة من الأبناء يقولون الصلع أنه يعني بسبب السياسة اللي, اللي عنده الصلع يدل أنه في السياسة ليس هذا من من السياسة أول شيء، لكنه أحياناً يجي من التفكير، وأحياناً يقولون وراثة، وأحياناً يجي من الحماس، وأحياناً من الخطابة. نعم، نعم. ليس ولكن ليس من الضرب. <تصفيق> كم تعطي تقريباً؟ يعني الآن أنت شيخ كثير يعني مرتبط، وأحياناً وقتك مهبلك. وقتك للآخرين، وأنا أعرف يعني لأي مدى يعني المشايخ والدعاء. الناس تطلبهم من كل مكان يعني وأنا أقدر هذا وعرفه يعني من قرب الأسرة أكيد لها حق عليكم أنتم كأشخاص والأبناء يحتاجون إلى تربية وكذا كيف تستطيع أن توفق الشيخ بين بين حقوق الأسرة والأبناء اللي محتاجينك حولهم وبين هذا الزخم الكبير من الارتباطات بالحقيقة فينا عندنا تقصير يعني مع الدعاء أنا وجدت هذا عندي وعند إخواني على تناسب لأننا نسغلنا بالمحاضرات ولكن في الأول الأخيرة بدأ هناك شيء من الترتيب وشيء من الاعتناء الأكثر منها أن يكون هناك وقت مخصص مثل من المغرب العشاء هذا جلسة مذاكرة وأحرص على الوجبات أن يكون معهم ولذلك أنا ما أجيب بالدعوات في الغالب وما ما أحب أن أطلب من الإخوة لعفاة لأن أهلك أولى أن تجيس معهم على المادبة وتتحدث معهم وربما نشغل بالدعوة والمحاضرات فقول يا ربي لعل لعل رحمه الله انشتغلنا باصلاح الناس كما يريد سبحانه وتعالى وكما أمرنا أن يصلح ابناءنا سبحانه وتعالى اي والله فلا علينا نحرص ونحن نسدد ونقارب يعني النقص موجود وكما قال سبحانه ولا فضل الله عليكم ورحمه وما زك منكم من احد ابدا الله. ايضا نبغى نشوف صوره ثانيه يا دكتور خلونا نشوفها مع بعض من هذا يا دكتور هذا, اب... هذا ابن بنتي هذا الشيخ نواف بن علي الكرني والنعم وهذا كطع من كلبي هذا أول حفيد هو <تصفيق> الذي جعلني جدا وله ولا... حركاته بشرك حتى في المجلس ينصد لكلامي ودخلت عليه قبل البارح هو يتسحر وحده وينظف التلفزيون طبعا ما درب رمضان ولا يخرج الوقت ولا شيء لكنه يتبسم لبرنامج فهذا هو أسأل الله يطرح فيه البركة آمين. وعادري للشباب يعني حتى راحت الجنة فيه الله. وكأنه ريحان هذا الشيخ نواف بن علي القرني نعم هو, هو الحفيد الوحيد الآن لك ايه اول حفيد هو إيه. الذي جعلني جدا سامحه الله <تصفيق> واكيد يعني وقعه مختلف تماما يعني مثل ما اتفضلت له طعم انا اول ما ابدأ به آه وحتى هو يتبسم وهو يتعلق بي كثيرا لأن أحدثه ما يفهم لكن على القلوب يعني بيني بينه رسائل. نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم كم لديك من الأبناء يا شيخ؟ عندي أربعة من الأبناء أربعة طبعا أنت شيخ عايض يعني سافرت كثير للدول كثيرة جدا ويعني وقرأنا يعني حول زياراتك اللي زيارتك في مصر زيارتك ليبيا الجزائر إلى آخره في البلدان العربية والبلدان الأوروبية الزيارة اللي, اللي ما نساها الشيخ عايض ويتمنى لو كررها والله إلا أكتموك سرا أنا حتى معي أربعة من المشايخ سافروا معي في الجزائر وفي ليبيا نعم. هذه استوقفتنا جدا عندي موقفين أو موقفان لا أنساهما أه. موقف الاستاذ الرياضي في الجزائر لأنه نعم. نقل محاضرة الاستاذ الرياضي وجاء الحمد لله من فضل الله حضور كثير أنا تعجب تولي ما هو بشخصي أنا هم عليهم أن يجيوا إنسان قرني ولا قحطاني ولا عتيبي ولا زهراني المهم أن عندي شيء من الإسلام لكن الإسلام العظيم اللي جعل الجزائر يحبونني والجزائر أنفسهم دفعوا مليون ونصف شهيد من أجل الإسلام هذا ثم ماذا؟ ثم يحضر معك عرب وبربر ومفكرين وصغار وكبار يريدون بس يسمعون الكلام حب في الله عز وجل هذا مشهد ما أنسى مشهد الثاني في بنغازي الاستوديو امتلأ عن بكرة أبيه بلا شك وكان المسألة. تعرف بعض الوقفات أنا ذكرتها في بعض المقالات نعم. أنا العجيبة هناك في الجزائر موقف لي محرج شوي نعم. كنا في جامعة الأمير عبدالقادر بقسنطينة مدينة وجامع عريقة فالجزائريين من اكرامهم لنا قبل ما تبدأ المحاضرة قدم مدير الجامعة وقدم أديب آخر ثم أنشد السلام الوطني ما ندري حن أنه السلام الوطني شوية وإذا الصالح مدرجات كثيرة التهبت ودق الطرب وبدأ السلام. سلام الجزائريين يخليك تقوم واقف لا. وتقاتل حتى فودي زكريا منشده سوى القصيدة نظمه في الزنزان ثم قتل يقول يا فرنسا قد وقت الحساب يا فرنسا قد يا, فن... يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطول الكتاب فاستعدي وخذي منا الحساب يا يا فرنسا قد دنا وقت العذاب فنشيد انا لما قمت قلت المشي قوموا قال كيف نقوم تعرف الشيخ يحيى والشيخ عبد الرحمن القحطاني وحسين الزهراني لا. قلت قوموا ما نقدر قاموا كلهم علشان كذا هذه هذه في الجزائر ايه. والدكتور هذا الدكتور عبد الرحمن من الجزائر من أحسن وأنبل من استقبلنا وأكرمنا وجزاه ربي خ... سابعنا من المطار حتى ودعنا من سادة الدعاء ومن طبعا من حماس من مجتمع السلم نأخذ الموقف الثاني شيخ اللي هو موقف الثاني اللي هو زيارات كليبيا بس بعد الفاصل إذا تكرم إن شاء الله كنوا معنا بعد هذا الفاصل مجدداً أيها الأخوة والخوات تذكركم بضيفي في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. حياك الله شحال. حياك الله. الله يحفظك من حماة. شيخ عايض أخذ الموقف الثاني زياراتك الليبية. الموقف الثاني أنا في الحقيقة واجهنا استقبال عجيب حبهم للإسلام. عندهم كان مشروع مليون حافظ. نعم. وجدنا حتى الحضور في طرابلس مذهل. لكن العجيب لما ذهبت مع الدكتور علي الصلابي إلى بنغازي بلده. بن غازي هم كلهم أبطال صح الشعب الليبي بطل وهو أشبه بالمناسبة أشبه كان يقول الأستاذ تركي الدخيل سوف تواجه الشعب الليبي أشبه شعب بالسعودية عجيب قبائل ونعم و... وعشائر يعني العادات متقاربة فلما ذهبنا في الليلة الثانية إلى بن غازي العجيبة طبعا الإنسان عنده نفسي يعرف مستواه وقدره كذا لكنهم يحبون الدعوة يحبون بلاد الحرمين فواجهونا في المطار بما يقارب خمسين من أطفالهم. طفل يحمل العلم وينشد قصيدة يرحبنا عند عند سلم الطائرة <تصفيق> والطفل الثاني يلقي <يركي> خطبة <تصفيق> ومشايخهم وجدنا من الإكرام والعجيب المحاضرة التي قاموا بها يعني يقولوا أن القاعة هذه تأخذ عشر ألاف فجاء خطيباني مسكعان من غازي فتقدم بخطبة ثم تكلم بحوار في الأخير ما قدرت تمسك نفسي قالوا ابدأ قلت أنا في العادة أني أبدأ جالس لكن ما استطاع أبدأ جالس أما ثلاثة دقائق سامحوني لأن جاني لا موت من حمى تهامة وكاد يصرف على القلم مثلا أنا حماسي ولما رأيتم يكبرون هللون قمت فأعطيتهم من ال ويستاهلون والله أنهم أبطال سلمنا عليهم وشكرناهم. أنا موقف لا أنساه حتى لما أراد نخرج أراد سووا خديعة لشان نسلم من الزحام قالوا فلان سوف يرتاح ربع ساعة فخذوا راحتكم أماكنكم <تصفيق> <تصفيق> ونشوف عشان نرجع فلما انتهينا خرجنا إلى بيت نعم. لكن هذا يا شيخ يعني ما يعني يشعرك بالمسؤولية يعني لما تشوف يعني هذا الحضور من الناس اللي يكتضون للقاءك يعني الحمد لله هذا يدل على, على إلى أي مدى يعني وصلت وصلت رسالتك ووصل صوتك للناس وحبك الناس يعني على, على وجه الارض يعني يشعرك بمزيد من المسؤولية تجاه هذه الأم أنا يشعرني بعظمة الله ونعمته سبحانه على العبد الضعيف ويشعرني بتقصيري وذنبي وخطي وانا حتى أقول في نفسي من أنا يعني لولا رحمة الله حتى قلت أنا في قصة الله الله بالشعب من أنا حتى من تراب في تراب جودها الوافع الواسع رفعني على مرقابها آه توسل بالشهادة ويراس الزهاب واعترف بذنوب عبد وأنا كسابها فالعبد يعرف مستواه أنه شيء ضئيل ولولا فضل الله ولطفه وستره ورحمته ما كان شيئا الله <تصفيق> شيخ آيض من الأشياء المعروفة معروفة عن الشيخ آيض أنه يستطرد كثير في, في المحاضرات يعني مثلا يبدأ يتكلم في شيء ثم بعدين يروح يستطرد ثم يرجع مرة ثانية ومشهور أنت في هذا الأمر أنا ودي أشوف فيديو معك ونت استطردت استطرد <تصفيق> ونرجع نتكلم <أن> في <تصفيق> هذا أنت تفاجئنا بأشياء <تصفيق> الله يسامحك <تصفيق> خلونا نشوف المقطع <تصفيق> مع بعض <تصفيق> محمد إسماعيل مفتليم لازال حيا عالم كبير في التسعين يحب الدعابة والدعابة هي زاد الصالحين سامحون يا أخواني يقول أن عندهم في اليمن رجاء رجل بار بوالدته عجوز كبيرة يمكن في التسعين بار بها يحملها على كتافه بيذهبها في كريه من القرى ومستعين الله ما عنده حمار ولا عنده ناقة ولا عنده شيء فحمل الوالد متعب فلقيه زميل له صديق له عيار مزاح صاحب مقالب قال ما سمعت خبر الدولة قررت الدولة اليوم قال قال ما يترك عجوز حتى يتزوج فاستحه هو الشاب من أمي لأنه على كتافه وعجوز قال ما تستحي من الوالدة حسبي الله عليك هذا اليوم لا تمزح مع الوالدة فالتفت يوم وتضرب رأس ولده قال تشتي تعصي أمر الدولة <تصفيق> تخالف أمر الدولة يعني ما أبقل لأي <تصفيق> عصا الله يتوب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حياك الله، السلامك <شلع> الله. هذا طبعا مقطع أنت يعني ما شاء الله مشهور بهذا، وايضا من الناس المشهورين بهذا الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله. بل إنه يقول أعترف بكثرة استطرادي ويقول هي عادة لا أود تغييرها. العجيب على ذكر طنطاوي أنا وياك جلستنا فوضى على منهج هو يقول أحسن مجالس الأدب والعلم ما كان فوضى زرته في مكة لا. وأنا قبل الزيارة بأشهر كنت في جامعة ببكر صديقا لقدرس وجاني تعرف إشاع أنه توفي الشيخ قلت يا إخوان جان الله يغفر للشيخ علي طنطاوي غفر الله له وجيت ترجم له وهو اصل الخبر مو بصحيح أظن نقل بس جاس مثل سكتة وكذا ولما صلت في مكة جاء الخبر وكذا ولا شرطة بدأت تصل حتى له بنات يستمعون لأ قال أنت الذي أماتني قبل ما أموت يا كم قتلت بيت المتنبيه موسوعة <تصفيق> وحافظ يا كم قتلت ويا كم موت عندكم وثم انتفضت فزأل القبر والكفن وسألنا أنا استفدت من مدرسته مدرسة التوسع والاستطرات والنقطة يعني نعم أيضا يا شيخ ايضا. أنت كنت إمام مسجد، أنا ودي الحين أنا ما ما شفت لك ودي كأن إصدارات تلاوات، ود كان ودنا نسمع لك شيء يعني أو نعرض شيء من هذا. أنا ونكت يعني عدك <تصفيق> على زملائي، قلت أنا صوتي فتنة في الصلاة وأسمع بوك الناس أحسب إنه يقول لي أحد رخوة بالمناسبة معك. يقول يقول جلس أحد الزملاء مع ناس قال فأخبره من احتدى على يدي، فقال واحد منهم والله أني آسف إلى الله أني أشكو إلى الله كما القيت من كلمة والله أني ما أهتد على يدي أحد في واحد عيار من زمنه وغير صوت التصلب في اليوم الثاني قال أنا من أهتد على يديك وما كنت صلي فبدأ يبكي هو الداعية قالوا أني أقول البارح شوف الله عطاني قالوا بديتني بدي عرفت المسجد ولما انتهى قال والله ما يهتدي على يديك أحد أنا فلان صديق الأمر الآخر أنا قلت في أبها قلت سجلوا لي صورة الكهف وأنا صلي الترويح لا فسجلوا فلما سمعت قلت لا رحم الله رأي عرف قد نفسي لسان ما بيكون خطيم ولا بيكون شاعر ولا قائل هذه مواهب يعطيها الله من, من عباده شوف محمد قطبي شامحني شوي لا بس في السطر يقول في مصر أسلم خواجه سمع صوت الأذان في مصر شق الأفاق والفضاء يوم سمع الصوت دخل الإيمان قلبه فشهد أن لا إلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت مشاهدة الأزهر قال لكلموه الإيطالي الخواجه مشوه أول من أول كان عندهم العربات تجرها الخيول فركبوه وجاء صعيدي يضرب الخيل علشان يمشي يتمشى ويوم جاء حن صناعة العصر مروا المسجد مسجد وإذا بصوت بشع ومزعج صوت المؤذن فضرب إلى الصعيدي الفرس قال تحرك حيكفر يعني بيكفر الخواجه من الصوت لأنه أسلم بسبب الصوت والصوت المزعج هذا طبعاً يا شيخ عايض يعني في الإلقاء في الخطابة يعني إحنا إذا بنتحدث نحتاج أكثر من حلقة في هذا الجانب تحديداً هذه الحلقة المدح لي نعم لا هذا ضمن المدح لا الحقيقة اشتهرتم بهذا الجانب يا شيخ ما يتعلق بالخطابة وإحنا عندنا مقطع بنعرض بعد شوية لكن أنت أيضاً كنت خطيب مسجد على مدى سنوات طويلة وبعدين محاضرات كنت تلقيها أيضاً على مدى سنوات طويلة كثير أحيان لما تجت لما تسأل عن مسألة الخطابة تتحدث دائما عن الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله وكانه يعني هو أثر فيك في مدرسة الخطابة هو أثر فيه من حيث يعني اختيارات الموضوعات أحيانا أو مراعاة الموضوعات الحساسة لكني وددت أن أخذ من شيء وهو الضغط على الكلمة من منطبعات العجلة فودتي لازلت الآن قلت ليتني كنت أضغط على الكلمة وقد قال لي لحد المشايخ في أبها اضغط على الكلمة حاول أن تجعل الكلمة تصل قبل ما تجد الكلمة الثانية فهذه يعني مما أقول لك من التجربة أنا نشوف خطبة لك يا شيخ عايضة هي كانت من الخطبة اللي آه آه أو, أو صورة الله يعطينا خير هذا الليل لا لا <تصفيق> صورة أي طيب آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� أنا برجع للخطابة بس بعد الصورتين هذه هذه الصورة لك يا شيخ عايض وانت في زيارة نادي النصر السعودي خي أنا زرت الهلال والنصر والوحدة ما دي يمكن النصر هذه هذه النصر ايه النصر ايه لأن برضو في صورة ثانية هم حاولوا, هم حاولوا يطلعونك في صورة عشان يقولون الشيخ عايد نصراوي صحيح هالأشياء هذه هو هذا حصل من الهلال وحصل من النصر وفي الأخيرة أنا مع الجميع هذه هذه نعم أنا, أنا مع الجميع وأنا زرت نادي الهلال في عهد الأمير عبد الله بن سعد غفر الله هنا وجاء حادث بعد فكأن في نكتتين بيني وبينك الهلال قالوا من أز من أراد أن يعني يستشهد رئيس النادي فلي يطلب مفلاني زورهم <تصفيق> ولا طيفة الثاني إني كنت أنا في مجلس مع بعض المشايخ وإذا بهم يتضحكون في المجلس وينظرون إليه قلت وسبكم قال جاء رسالة أظن فاز النصر مرة على الهلال فكتبوا رسالة إلى الهلال نوصيكم بكرات كتاب لها تحزن نعم علي. نعم صار يعني هذه من الطائف يعني نعم الشيخ عائض تذكر أول خطبة لك والله ليس بالتحديد أنا كنت أخطب مثلا في بلدتنا لسليمان لكني ما أعرف متى كان هذا وكنت أخطب العيد هو إمام المسجد هو عمي الشيخ عائض بن فايز بن مجدوع الكرني وهو الآن في التسليم الأمر أسر الله يبارك في عمره وعمر الله. الوارد عمر الأعمام والجميع ولكنه كان ينوبني أحيانًا أخ طبعًا ففهذه أول ما ما بدأت يعني هو أذكر في لك خطبة أثر فيها فيها واحد وأنت تلقي كلمة مو خطبة مرة تلقي كلمة في أحد المساجد فكان في واحد في آخر المسجد يعني متأثر جدًا أي هذه هذا مقلب أنا رحت في بيش حافظك كالباري ألقي كلمات وأنا معي كان لجنة من المسجد ذات مبارك لأنه فيه وقع قصتين قصة الشيخ سعيد مصفل ترى فيه فيه حكث الفلوس وأنا جيت بارك فيك فوزعونا قبل المغرب من كلية الشريعة وكل صور الدين كان معني الشيخ الدكتور عبد الله المصلح نعم فذهبت مع مجموعة من الطلاب وصلينا ويوم صلينا قمت ألقي كلمة كان في مزارع مصري معنا عامل من المسجد أثار فيه مس يعني أثار مسي نعم فجيت أقرأ الآيات. فجاء يصحى هو يبكي صح فتحمست انا واعطيته فجاه اعطيته البنزيم لاني قلت هذا وضع القبول لي فكلما صاح رفعت صوتي شويه واذا يمين يضرب يمين ويضرب يسار قال لي واحد اللي جنب وقف يا شيخ لو سمحت لان هذا مريض وقاموا يمسكونه في المسجد فوقفت واستحييت قلت الله يلطف وعسى الله يغفر هذه عسى الله يشافي جمع امين كنت تذهب في مناسبات ترى وتجينا لطايف أنا رحت في بلدة لطايف المحاضرات الدعامة ما أتركها يعني فأظنوا ما استعدوا بالعشاء وأنا قلت لهم أنا قنعتهم هم أهل كرم نعم لا. قلت لأن أجلس لأنه مسافة بعيدة أطلوبكم سألتكم بالله لا, لا تدعوني العشاء قالوا تم فلما سلمنا جاء شيخ كبير منهم مسلم قال طلبتك يا ابني أنك تتعشى معنا تعرف ما هم مستعدين قلت طلبتك يا وارد قال, قال طلبتك أنا قالوا الشباب كيف يطلبك فسلمت على رأسه قلت ابشر أنا ابنك. ودخلنا تعرف اللي ما هو مستعد جو شوية مندي وشوية فول وشوية عدس وشوية جبن وشوية زيتون وخبز ومن هنا وتميس وبر ككتير وشوية عسل. او جلسوا وحنا إذا روحنا في الرياض هي بلدة صغيرة روحنا في الرياض استعدين بالمحاضرات وجدة وعندهم ما ما من محاضرة قالوا والله محاضرتك الشيخ يقولوا صاحب المحل ما يمل عادة. أنت لو رحت الديار الرياضة أدهرت ما شاء الله علشان يمكن الإعلام وش روح جدة قلت محاضرة الليلة مثل عشاكم يعني نجمع على قد ما قدمتم أنا أذكر الشيخ سعيد مسفر يقول من المواقف وكان في الحج يقول فكنت أخطب كنت أتكلى يعني ألقي محاضرة للحجاج والعدد يقول كان كبير جدا فسألني واحد يقول عن عن التعدد عن الزواج الثاني يقول فجلس الشيخ سالم السر لأنه في طبعا قسم النساء فيستمعون للمحاضرة فيقول الشيخ يقول طبعا أنا الحقيقة أنا اللي اللي زوجته يعني راضي عنها واللي ما هي مقصرة معه واللي كذا يعني لا يفكر في مسألة الزواج الثاني ولا يفكر في الأشياء هذه ويقعد يقول للناس <تصفيق> والصورة توقع هنا. أنا كنت معه في الحملة أنا كنت معه في حملة النور للشيخ الجبرتي والحقيقة للشيخ سعيد أكثر الدعاء التصاق به في عالم الرحلات لا. الدعابة لأننا كنا سوا في ابها وهو رجل موهوب في الدعاء وموهوب في الدعاء وجزاه الله خير ونفع به والشيخ سعيد واقف على الستين تقارب الثمانين ولا رفض أن يزيد نعم الرجال عند كلمته نعم طلع <تصفيق> طلع فيه شاشة جالسة تنقل المحاضرات عند النساء وهو ما يدري صح. فقالوا ترى هم يشوفون حركاتك اللي نجاسة تقولها ااا أبى أشوف لك أو خطبة لك كانت الحقيقة من الخطبة ال العالية جدا نشوفها مع بعض الشخم مجدوا فكن انت من قال من جند الهدى اهل اليمن الميامين اذا ما قوبلوا صانع الحكمة والنهج الحسن وهم انصار, وهم انصار مبعوث الهدى جيش غمدان معاب ذي يزن ارضهم, ارضهم قبر غزاة دفنوا كل طاغوت مع من قد دفن ايها المؤمنون معنا رسالة ربانية لكن تحتاج إلى حمله يقول هذه الغ... هذه خطبة لك في اليمن شيخ عايض وكان الحضور الحقيقة مذهل جدا نعم هذا في جامعة الصالح أكبر جامعة في اليمن وهو جامعة كبير واليمن تعرف حبنا لهم وحبهم لنا واليمان يماني والحكمة يمانية ولقينا فيهم الترحاب والأدب والشعر والنكتة الله. ما كان غرباء نعم الشيخ عايض أنا أذكر من الأشياء وحريص أن أسألك عنها أدل... أنا في لطيفة أمس ركيت بعض اليمنيين اسم المسجد هذا الصالح وإن شاء الله أن في خير لا. لكن نتركها في فيما بعد إن شاء, إن شاء لا لا أنا أبد أنا سؤالي مكتوب لكن أنت عشان لا تنساها لا. الشيخ العمراني يلقي فيه دروس وكنت أتابع مرة في قناة فضائية وإذا يلقي درس فقال العمراني سئل عن حية على خير العمل قال هي الزيدية يقولون بها ونحن السنة ما نقول بها والحديث عندنا ليس بالصحيح ويمكن الحديث عند الزيدية صحيح قال يوم ما جاء الأتراك عندنا في اليمن أرسل واحد من أعيان صنعة ابنه قال لا. ذهب إلى الباشا التركي يعني وأطلب منه الميرا الفلوس يبغى معونة فراح يقول كان صحيح الولد سابت هم. قال الوالد يسلم عليك ويقول أسألكم بالله تبقون حي على خير العمل في الأذى لأنه قال التركي نحن لا نتعرض للسلن ولا الأديان اللي تبغون سووه فرجع يصفق ويفق فرحان قال أبوه ابش أبشرك أنهم تركوا حي على خير العمل قال والميرة الفلوس أعطاك شيء قال لا قال لي تشال حي على الصلاة وحي على الفلاح حي خير العمل وعطانا فلوس <تصفيق> خلينا نروح باص للشيخ ونرجع أيضا نستكمل بعد محاورنا إذا تكرمت كنوا معنا بعد هذا الفاصل أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى حياكم الله وحيا الله الشيخ عايض القرني ضيفي في هذا اللقاء بارك الله يحييك يا عبد الرحمن الشيخ آيض من سنوات طويلة سئلت في ذات لقاء سؤال يقول ما سبب نحالة جسمك؟ فقلت أنت كثرت الجلوس مع الثقلاء الحين <تصفيق> وش بتقول؟ <تصفيق> كأنك متهم نفسك أنت خفيف أنت الله أحفظك ثقيل الجسم شوف إذا اجتماع فالرجل ثلاثة أشياء نعم وش... <تصفيق> خف.. ثكل في الجسم وخف في الروح ونقص في العقل سار كأنه برد زلال مصفى <تصفيق> هذا سؤال قديم يعني أنت كنت شيخ عايض يعني جدا نحيف وكذلك الفترة <تصفيق> أنا جاوبت بجوابين مرة الجسم مع الثقلاء ومرة من كثرة عناق الصالحين لأن في شباب خاصة منطقة من مناطق السعودية لدعا نقوك فعليك أنك إذا كان بجانبك سارية ولا شيء تمسك بها فأتعبون بالعناق حتى تنخلع النظارة والغطرة من كثير ما يعانك خليني أشوف صورة برضو يا عايض الحقيقة هذه من الأشياء الجميلة اللي أنا أشوفها في الشيخ عايض وهو انفتاحه على الناس جميعا وعلاقتها الجميع مع كل الأطياف في المجتمع مع الناس بشكل عام يعني إلى فترة قريبة كان كان الناس يعني فئات متنافرة من بعض أنت الحقيقة من الناس اللي حاولوا أن يقربوا وجهات النظر حاولوا أن يتواصلوا مع الجميع حاولوا أن يسمعوا للجميع الكلمة الطيبة وهذه من الأشياء التي تشكر والله عليها شيخ عائل. بنشوف صورة الآن مع بعض ونتحدث عنها هذه زيارة للفنان حسن عسيري جاء وزارك في البيت وكان يعني فيه عدة يعني حوارات كانت بينك وبينه أنا متأكد يعني أن نتائج هذه الزيارة كانت أثرها على على حسن عسيري كبير للغاية أولا من هذا المنبر أسلم على أخي وصديقي الأستاذ حسن العسيري وأسأل الله أن يوفقني إياه ويختم لي وله في هذا الشهر بخير نعم. وبشرك كلامه جميل وحتى لإخوة طبعا هو هذا الجالس نعم هذا الصور وهذا وبشرك يحترم ال الديانه والقداسة وقال حتى أعلن هو أنني سوف أراعي هذا لأنه نعم. ابن ترى حموله وقبيله ماجده مم. وناس عندهم احترام للدين ونشأ على لا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا أهل تقصير لكننا افتحت مظلة الإسلام صحيح. وانا سعيد بزيارتي وزيارة مثالي وكان يوم يعني طيب عندي أنه شرفني في البيت جميل الشيخ عائض يقول لك يا معهد لك يا معهد الأجل سلامي نعم. عامر الود والتحايا أمامي هذه أول قصيدة نظمتها أنا أول قصيدة واستحي إذا قرأتها لأن كان أنا في ثاني متوسط يا شيخ نعم كنت طفلا وورطوني الأساتذة قالوا أنت شاعر ومدحوني ثنين فظلتني مثل متنبي وأبو أبو تمام وهذه القصيدة جانا معهد الجوف للشمال يزورنا مم. وفي تلك اليومين أو تلك اليوم قتل الملك فيصل غفر الله له فنظمت قصيدة رثيته ورحبت بالمعهد ومدحت المعهد العلمي صار شيء كوكتيل ويوم رجعت لها الآن طبعا تعلوا ثاني متوسط فالحمد لله أن أن الله سَطَّ لطف <تصفيق> ومن الأشياء التي تقال عن الشيخ أيضاً أنه يحفظ يعني القرابة التس آلاف أو عشر آلاف أو ما يزيد من الأبيات. يزيد وكل سنة نزود على حسبنا. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. لكن ما ندري يعني شوف ليس مدحان للإنسان يحفظ الشعر لأن أتب لا تنجح بهذا يا شيخ أعظم شيء يحفظه الإنسان كتاب الله. كتاب الله أعرف أنا بعض العوام يحفظ مئات وألاف القصائد ولا يحفظ صورة تبارك والله إن هذه حسرة. ترى يذهب العمر الشعر يا إخواني خففوا منها أنا أقول الشعر وأحب الشعر لكن خففوا وقتكم وقت تلا وقت ذكر لا بس لا بس بالاستشهاد والمثل والاقتصادي درس صحيح. وأيضا يعني تكون الكلمات هادفة بناء إلى آخره أنا منه في واحد كنت أقرأ عنه في مقال مقال, مقال جميل جدا للأستاذ علي المسعودي مسيب الخير كاتب جميل وأديب رائع حي من الكويت طبعا السادة علي كتب مقال إنه يعني يقول فيها إن أنا تركت الغناء تركت سماع الغناء وذكر أشياء كثيرة من ضمن ما ذكر يعني من الأسباب قال إنه اصلا صارت الآن يعني كل القصائد التي يعني في في, في الغناء كلها ألم وحسرة وكذا إلى آخره. انها تميت القلب انها الى اخره انا اقصد يا شيخ انا ما اريد ان اوصل ل... شكرا انك حولتها الى احكام الغنا واضرار الغنا ومفاسده أنا... فهو فهو يا شيخ تفضل الله يستر تنظف لا, لا، ممتاز فااقصد اقصد لا و... و لما قرات على المقالة الاخ علي المسعودي وشرحتها كلام المنقين في الغناء نسيته وقصيده <تصفيق> الله يحفظك تفضل يا حبيبنا ما شاء الله. بترك لك خلاص روح حور ثاني. الإعلام الجديد إيش حاله؟ كأنك مقل في الإعلام الجديد. أنا بعلمك منكسة من قبيلة قبيلة زهران الماجدة الشريفة هذه التي نحبها وأنا ليت فيها قصايد أنا مشاه. أحدهم يقولون راح في في ثامه فأته وضمه في رمّبان ويراع غنمه وجاه شيء حتى. جفت شفته نعم و غنم و خنجر و مر بغدير بارد فإن صار شرب خاف من الله يشربه صايم و صار ترك بيموت عطش فأخذ سلة السله و ضربها في الغدير ثم دغلب وراها ويوم عاد غاص عاد غاس أسفل فشرب حتى روي ثم خرج و جام بالسلة و التفت إلى الزهرة قال ما تعرفون حالات الرجال هذه لطيفة يا حبيبة <تصفيق> الإعلام الجديد يا كانك مقل في التواجد ما يتعلق بالإعلام الجديد سواء كان في اليوتيوب سواء كان في تويتر سواء كان في الفيسبوك يعني أو أنك يعني دخلت متأخر لكن الحقيقة لما كنا نعد لهذه الحلقة يعني وجدنا يعني فيه في فعلا يعني يعني يعني محتاجين حنا إلى فريق إعلامي الحقيقة يعني محاضراتك القيمة زياراتك كتاباتك شخايد إلى آخره لا بد أنها تكون متواجدة عند الناس خاصة الناس توجهت للنت لا الحمد لله من فترة الآن أنا في التويتر وفي الفيسبوك والموقع جدد الحمد لله وانطلقنا على بركة الألان الحضور يمكن أكثر من ثماني في التويتر ثمانين ألف وأنا أشاركهم بالرسالة يوميا وعندي رحلة التدبر في التويتر فماشي الأمور لكن في تجديد خطوات تجديدية لا. إلى الأمام وبإمكان الإنسان يدخل يشوف في التويتر لأن في رسائل خاصة أرسلناها خاصة بعض الملاطفات منها شاعر الأندلس أرسل لي اليوم رسالة أها بيتين شعر بالشعبي ولكن يدعال لي أذكرها إن شاء الله طيب. نأخذ آخر تقريبا صورتين عندنا وهذه أيضا لما كنت تحدثت معك فيها وهو تواصلك شيخ عايض مع كافة فئات المجتمع وهذا ما يحسب لك هذه صورة كأنها كانت في الحوار الوطني هذه مع الشيخ حسن الصفار في الحوار الوطني الذي يدعاله أول حوار يدعاله خادم الحرمين الشريفين وجينا من أطياف السعودية كلها من باختلاف المذاهب واختلاف المناطق نعم. فاجتمعنا والإسلام يؤيد الحوار وؤيد الانفتاح وؤيد التواصل الرسول صلى الله عليه وسلم الله تواصل عليه وسلم. مع اليهود أكل طعامهم وجابهم صلى الله عليه وسلم في بيتي وغداهم لأن عندنا كريمة الحق الصواب الحوار ولا تجادوا أهل الكتاب هذا مع اليهود ونصارف كيف صحيح. بغيرهم هذا مع الشيخ عبد الله فدع فدعك في جدة نعم. في بيتي وأنا أيد أن الإنسان يحمل ما عنده من حوار ومن حاق ويجلس وياخذ ويعطي ويسمع صحيح. اكتفاء لهذه صلى الله عليه وسلم الله نحن وسلم. نذهب لسنا يعني نخطي ونخطي غيره لكن صحيح. منهجنا واضح والحمد لله جميل شيخ أيضا يعني أيضا يعني أنا أبغى أسألك عن رحلتك مع التدبر أحسنت أنا قلت للإخوة في تويتر سوف أعطيكم كل يوم آية م. وأسألكم سؤال الساعة الثانية عشرة مثلا في الظهر والساعة الثانية عشرة في الليل يعني ثانية عشرة ساعة أعطيكم الجواب جميل فبشرك بدأ يتفاعل الناس وبدأ يعودون للقرآن يعني في, في هذا الشريحة التي يخاطبها وقلت هذه الآية في اليوم اجعلوها غير الحزب والورد اجعلوها زاد لكم ترنموا بها تغنوا بها تباكو عندها استنبطوا منها أفكارا استنبطوا منها حكمة كتاب الواحد الآية في اليوم بشرك يمكن ما يقارب يمكن ما آه ما شاء الله ثمانية ما شاء الله أو ما شاء الله أو نحو ما ذلك ما شاء الله ما توزعون جوائز للي يجاوب والله عندنا جوائز الدعاء وجدنا إنه أحسن شيء أنك تدعو له حتى واحد يقول وصل واحد بالسيارة قال بدعو له قال الدعاء موجود الوالدة تدعون أنفسنا فلوس لكن هذول أهل الدنيا الحقيقة شيخ الحلقة انتهت وأنا كنت مستمتع جدا في هذا اللقاء ولعل لا يكون عندك فرصة أنك تتحفنا بحلقة ثانية وأنا أكون لك شاكر يعني في أي وقت إذا سمحت لك الفرصة يعني نتشاور أمره شورا بينه في شهر رمضان أتقدم لك بالشكر الجزيل على هذا الحدث شكر شح شح. الله الشكر لك الله, الله الشكر موصول لكم يا لخوات لخوات التقيكم في الغد بإذن الله ضيفي هو الشيخ آه آه راشد بن عثمان الزهراني الداعي الإسلامي المعروف التقيكم في الغد بإذن الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh